بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد مع الدرس الثامن والثلاثين من دروس شرح الشاطبيه ومع نماذج التطبيق والقراءات السبع من بداية سورة النساء وقفنا عند قول الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا ونبدأ من أول الآية ثم نستأنف الجمع من بداية فإن خفتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم, ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم هذه رواية قالون على سكون الميم نأتي له بصرة الميم بعد القصر فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فاتفق معه ابن كثير فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ما ملكت أيمانكم وهذا وجه ينفرد به قالون نأتي بعد ذلك برواية ورش مع المد المشبع فإن خفتموا ألا تعدلوا فواحدة ما ملكت أيمانكم نأتي بعد ذلك بقراءة حمزة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملك تيمانكم وهذا النقل هذا وجه النقل أما وجه تحقيق أو ترك النقل فقد اتفق مع قالون في الوجه الأول نأتي بعد ذلك بالسكت لخلف على الساكن المفصول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملك تيمانكم أو ما ملكت ايمانكم اذا كنا نقرأ لخلف بالسكت على الساكن المفصول ووقفنا على نحو اوما ملكت ايمانكم فله النقل وله السكت ذلك ادنى ان تعولوا هذا قالون اتفق معه ابن كثير اتفق معهما ابو عمر. ذلك ادلا الا تعول هذا قلون اتفق معه دوري ابي عمرو وابن عامر وعاصم ذلك ادلا الا تعول هذا ورش على وجه فتح ذات الياء ثم مع التقليل ذلك ادلا الا تعول ثم قراءه حمزه للاماله ذلك ادني ألا تعول ثم قراءة النساء بالتوسط مع الإمالة ذلك أدني ألا تعول وآت النساء وآت مد بدل في ثلاثة البدل لورش القصر والتوسط والطول والدليل وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولة توسطه قومه وآت النساء النساء مد متصل القراء فيه على مرتبتين ورش وحمزة بالمد المشبع والباقون بالتوسط وإذا وقفنا على كلمة النساء لحمزة وإنشان ثلاثة أوجو وهي إسقاط الهمزة مع القصر والتوسط والطول لأن الهمزة عليها فتحة أو كلمة النساء منصوبة وآت النساء صادقاتهن نحلة عند الوقف على كلمة نحلة أما التانيث الكسائي قولا واحدا لأن قبلها لام واللام من حروف فجاثت زيناب لذود شمسه فإن طبنا لكم عن شيء صدت الميم قالون بخلاف ومن كثير قولا واحدا والدليل وصل ضم ميم الجمع قبل محرك اندراكا وقالون بتخير جالا شيء مدلين مهموز مدلين مهموز الورش فيه تو... توسط وطول وصلا وقفا وإن تسكن الياء بين فتح وأمزة بكلمة أواو فوجهان جملة بطول وقصر وصل ورش ووقفه وحمزة له عند الوصل السكت بخلاف عن خلات ويسكت في شيء وشيء وبعضهم لدى اللامر التعريف عن حمزة تلأ وشيء وشيء لم يزل وعند الوقف لحمزة وإشام النقل شيء أو الإبدال مع الإدغام شيء منه صنة الهال بن كثير وصلا والدليل وما قبله التسكين لابن كثيرين منه نفسا فقلوه كذلك صله الهاء لابن كثير والدليل وما قبله التسكين لابن كثيرين هنيئا مد متصل ومريئا كذلك مد متصل قراء فيها او فيهما على مرتبتين ورشو حمزه بالمد المشبع والبقولة بالتوسل ولو وقفنا على كلمه هنيئه هذه الياء زائده فلحمزة وقفا إبدال الهمزة وإضغامها هنية وكذلك كلمة مريئة يقف عليها حمزة مريئة نعم آه. نعم سواء النوم من باب الخنجرة ما توسطها ما تردد ما, ما, ما, ما, ما تطرف نفلاو ويقصر أو يمضي على المد أطول ويبدل فيه ويدغم في فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصل هذا دليله <تصفيق> نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآت النساء صدقاتهن نحلة هذا قالون على توسط المتصل اتفق مع ابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم الكساء له لأ تأولا بورش ويتفق معه حمزة على قصر البدل وآت النساء أصدقاتهن نحلة ثم توسط البدل لورش وآت النساء أصدقاتهن نحلة ثم مد البدل لورش وآ سَاءَ صِدْقَاتُهُنَّ نَحْلُ ثُمَّ قَرَاتِ الْكِسَاءِ وَآتِ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَحْلُ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَقُولُوا هَنِيئًا هذه رواية قانون بسكون الميم فاتفق معه دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي ناتي بصله الميم لقالون فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فاكلوه فاكلوه هنيئا مريئا بات بعد ذلك برواية ورش. فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَقُولُوا فَقُولُوا هُنَيًّا بعد ذلك بمد مد اللين لورش ست حركات فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عن شَيْءٍ نفسا فقلوه فقلوه هنيئا مريئا ذاتب على ذلك بصلة الميم لابن كثير وصلة الهاء كذلك ابن كثير فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فقلوه فقلوه هنيئا مريئا كانت هذه قراءة ابن كثير الآن نأتي بإضغام السوسي فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فاكلوه فاكلوه هنيئا مريئا نأتي الآن بقراءة حمزة استكت على شيء فإن لَكُمْ لكم عن شيء مِنْهُ منه نفسا فقلوه وني أم مريا ترك السبت لخلاد في الوجه الثاني لخلاد فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه أم مريا ولا تؤت السفهاء أموالكم ولا تؤت أبدل الهمزة الساكنة واوا ورش والسوسي في الحالتين وحمزة عند الوقف ودليل ورش إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش نورية حرف مد مبدلة ودليل السوسي ويبدل السوسي كل مسكن من الهمز مد غير مجزوم منه ميلا ودليل حمزة حمزة عند الوقف تأبدله عنه حرف مد مسكنا ولا تؤت السفهاء السفاء مد متصل القدراء فيها على مرتبتين وحمزة وعشام عند الوقف لهما ثلاثة أوجب إسقاط الهمزة مع القصر والتوسط والطول فقط ولا دوت السفهاء أموالكم همزتان مفتوحتان متفقتان في الحركة من كلمتين أسقط الأولى أبو عمر وقالون والبزي مع القصر والتوسط في الألف الذي قبله قبل الهمزة ولورش وقنبل تحقيق الأولى وتسهيل الثانية أو تحقيق الأولى وإبدال الثانية حرف مد يمد ست حركات لأن بعد الهزة الثانية الميم الساكنة. ولا تؤتوا السفهاء موالكم التي جعل الله لكم صلة الميم قالون بخلاف ابن كثير قولا واحدا قياما وقصر قياما عمة نافع ابن عام القرآن قيما والباقون أقرأون قياما وارزقوهم صلة الميم قالون بخلاف ابن كثير قولا واحدا فيها وارزق وكسوهم وقول لهم كل صلة الميم وتقدم حكمها قولا معروفا ولا تؤتس فها أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا كانت هذه رواية قالوا نعيدها مرة ثانية من أجل قيما ولا تؤتس فها أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا لا يتفق احد مع قانون على هذا الوجه نعم ناتي بصله من قانون ولا تستفها اموالكم التي جعل الله لكم قيما التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ناتي بتوسط لفظ السفهاء الالف التي قبل الهمزه المسقطه او المغيره بالاسقاط ولا تؤت السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيما التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صنة الميم مع التوسط كذلك ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم واكسو وقل لهم قولا معروفا انتهت روايات قارون باوجهها الاربعه ناتي الان لروايه ورش ولا توت السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيما لاتي بالوجه الثاني للورش ولا توسفها ام والكم التي جعل الله التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم لهم قولا معروفا ناتي الآن برواية البزي عن ابن كثير ولا تؤتس السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا توسط المد للبزي ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم, وارزقوهم،, وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا معروف أن الإنسان إذا وقف على ميم الجمع التي يصلها يقف عليها بالسكون نعم نأتي الآن برواية قنبل عن ابن كثير ولا تؤتس السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما ولا تؤتس التي جعل الله لكم قياما التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا هاتان بروايه السوسي ولا قبل الدوري نعم روايه الدوري قبل السوسي ولا تؤت السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما والوجه الثاني للدوري ولا أموالكم التي جعل الله لكم فنأتي بالسوسي ولا أموالكم التي جعل الله لكم الثاني للسوسي ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا نقرا الان لابن عامر ولا تؤتوا السفهاء والمالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا قراءه عاصم ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا اتفق معه الكسائي نقرأ لخلف بترك الغنه ولا تؤتوا السفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا نأتي برواية خلاة مع الغل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا اليتامى اليتامة أمالها حمزة والكساء وقللها ورش بخلاف حتى إذا بلغوا مد منفصل الكراء فيها على أربع مراتب وتقدم شرحها حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم النقل الورش والسكت الخلف بخلاف عن حمزة آنستم ثلاثة البدل لورش آنستم منهم صله الميم معروفة رشدا فدفعوا إليهم مد منفصل وتقدم حكمه قريبا إليهم ضم الهاء حمزة وصل وقفا إليهم صله الميم ومعروفة أحكامها أموالهم كذلك فدفعوا إليهم أموالهم من جمع التي بعدها مزد خطأ صنة الميم لقالون بخلاف ومن كثير قولا واحدا وورش بالمد المشبع ست حركات فسكت الخلف بخلاف ولا تأكلوها أبدل الحمزه ورش واسوس في الحالتين والحمزة عند الوقف ولا تأكلوها إسرافا مد منفصل القراف على أبو مراتب إسرافا ترك الرأ لورش إسراف وف ترك لخلف فبدارا أن ترك النقل لورش وفسكت الخلف بخلاف أي أكبره ترك نقولنا لخلف ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا ترقيق الراء لورش فلياكل ابدل الهمزه ورش وسوس في الحالتين وحمزه عند الوقف بالمعروف بالمعروف فاذا ادغام السوسي اذا وصلنا بالمعروف فإذا من باب المتماثلين الكبير وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من ادغام ما كان اولا فإذا دفعتم اليهم سنه الميم تقدم حكمها قريبا اليهم ضم في الحالتين حمزه اموالهم سرت الميم فاشهدوا عليهم عليهم ضم الهاء في الح وصلا وقفا حمزه قد بكسر الهاء وكفى بالله حسيبا التقليل لورش بخلاف والاماله لحمزه والكسائي لا. وبات ليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فان ان منهم رشدا فارفعوا فادفعوا اليهم اموالهم هذا قالون على قصر المفصل وسكون الميم مات الآن بصله الميم على القصر كذلك وابتالوا حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم رشدا, آنستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم قالون بصله الميم على القصر واتفق معه ابن كثير لا لقانون بتوسط المنفصل مع سكون الميم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم فادفعوا إليهم أموالهم واتفق مع قانون على هذا الوجه دوري ابي عمرو وابن عامر وعاصم مات الان بصلاه المين مع التوسط وهذا وجه ينفرد به قالوا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم رشدا فادفعوا فدفعوا اليهم اموالهم مات الآن برواية ورش وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإنى نستم منهم فإنى نستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم التي بمد البدل على فتح ذات اليار منهم رشدا نات الآن بالتقليل على توسط البدل وابتلوا اليتام حتى إذا بلغوا النكاح فإلى نستم نات بتقليل ذات الياء مع مد البدل وابتلوا اليتام حتى إذا بلغوا فَإِنَّا نَسْتُمْ فَإِنَّا نَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ بات الآن بقراءة حمزة وَبَتَلُ الْيَتَامِ حَتَّى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم, منهم رشدا فارفعوا إليهم أموالهم نأتي بوجه ست خلف وابتلوا اليتام حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا هذا قول على قصر المنفصل لا تب ولا تاكلوها اسرافا وبدار ان يكبر اتفق امام اصحاب التوسط لاتى بروايه ورش ولا تاكلوها اسرافا وبدار ان يكبر لاتى الان بروايه السوسي ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ذاتي بالواد خلف ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ذاتي بالسكت الخلف على الساكن المفصول ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا لا برواية خلاة ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف لا خلاف بين القراء على هذه القراءة أو على هذه الرواية التي قرأنا بها لقالوا فكلما قرأونها كذا وَمَن كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ تفق معنا على هذه الرواية كل القراء ما عدا ورش والسوسي ديئة الان بورش وَمَن كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلِ بِالْمَعْرُوفِ ديئة الان برواية السوسي وَمَن كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم هذا قرون تفق ماه أبو عمرو وابن عامر وعاصم والكساء لا تلآن بالصلة فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم تفق ماه إن كثير فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهد عليهم هذا وجه الفرد به قالون لا تلآن برواة ورش فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهد عليهم لا تلآن بكرات حمزة فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهد عليهم بقي عندنا وجه السكت لخلف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله حسيبا. هذا التقليل لورش، ثم الإيمان الحمزة والكساء، وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر هذه رواية قلون واتفق معه كل القراء ما عدا ورش وبد كثير وحمزة ناتي الآن برواية ورش للرجال نصيب مما ترك الوالدان ولقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان ولقربون مما قل منه أو كثر نأتي بقراءة ابن كثير. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر ناتي بقراءة حمزة للرجال نصيب مما ترك الوالدان وال... اقربول وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربول مما قل منه او كثر ترك سكت الفلان للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربول ولل والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا هذا الله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين